الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الحساب بالحق مخدقا لما بين يديه وأنزل الثورات عيد قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا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 ومتشابهات فأما الذين في قلوبهم زيه فيستبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والله ربنا وما يذكر إلا أولو الألحاب ربنا لا تزدق قلوبنا بعد إذ لديتنا وهر لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك لا ريب فيه إن الله لا يطلق المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم آل سبعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلون وتحشرون إلى جهنم وبئت النهاد هَذِهِ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيِ الْفَقْرِ فَإِنْ كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَذَنُوا كَفِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ بصار ذرين لنا في حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأمعام والحر ذلك متاع قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواد طهرة ورضوان من الضوار الله زفير بالعزاء إن الذين عند الله الإسلام، ومقفل فالذين أوفوا الكتاب إلا لبعض ما جاءهم العلم ضيع بينهم، ومن يصحب آيات الله فإن الله سريع الحساب. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن فإنما عليك البلاء والله فصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة ويقتلون الذين يعلمون بالقس من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين خبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لم تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَرُدُّونَ إِلَىٰ حَقِّ مَا جَاءَ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما تسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء وتنزع الملك, وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتضل من تشاء يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في النهار وتخرج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من شاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يقع ذلك فليس من الله في شيء إلا ويحذركم الله نفسه وإلى الله النصير وإن تخبوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَجُّ نَوْمًا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَنَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَأُوْفٌ بِالْعِبَادِ قل تابعيني يحبك الله يحبك الله ويصلخ ذنوبك والله رفيع رحيم قل أعطين الله رسول فَإِنْ تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ نَصْفَهَا وأتعوان ربي نذرق لك ما في بطني محررا فتقبل لي إنك أنت السميع العليم فلما وضعتنا قالت ربي إني وضعتنا وَكَلُوا فَوَإِنِّي سَمِيتُكَ نَرْيَةً وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرُيئَتْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الْبَعِيدِ فَتَقَبَّلَ مَعَ رَبِّهَا بِطَمُولٍ حَسَنٌ وَعَلَّبَتْهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَسَبَ كلما دخل علينا زكريا محراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قال ربه بني منذنك ذرية طيبة إنك سيع الدعاء فلا ذكر الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يغشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة مصدقا من الله وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين قال ربي أما يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأة العاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال قال آيتك ألا تكمن الناس ثلاثة أيام إلا غنزا واذكر ربك كثيرا وتذبح بالعشي والإذكار. وَإِن طَالَتِ الْمَلَاءُكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ يفصل مريم وما كنت لديهم إذ يخصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكينة من مسرون سبح مريم عيسى بن مريم وجينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت عبّي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 أبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كميء في الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأذرئ الأثنى والأبرف وأحيي الموسى وأنبيكم بما تأكلون وما تزدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ومخزق لما بين يدين من السورات ولأحل لكم بعض الذي حرن عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاسفقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فأبدوه فَمَنِ احْتَسَّ عَيْشًا مِنْهُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَهُ بنا من الشهدين وذكر ونكر الله والله خير ما كرين إِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى مُتَرَكِّفِكَ رَافِعَكَ إلَى الْيَمِينِ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلُوا الَّذِينَ غَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ سَأُنَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَادُوا رُقْصَانِ حاتِفَ يوفيهم أدُورُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الضَّالِّينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قال لَهُ كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الهمترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العين فقل وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ فإن فإن مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا لَهُ وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ اللَّهَ يا أهل الكتاب فعالوا إلى كلمة سواء بينها وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن فَقُولُوا شَهْدُوا بِأَنَّا مُتَّقُونَ يَأْهَلَ يا الْكِتَابِ في وَمَا أُنْزِلَتِ السَّوَاعَةُ وَمَا أُنْزِلَتِ أفلا تعطونها أنتم هؤلاء يحاججون فيما لكم فيما لكم به علم فلمتحدون فيما ليس لكم به علم والله وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الضائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعون لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق برباطه وتكفرون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وكفروا آخرون لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن سبع دينكم قل إن الهدى الله أي أحد مثل أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يخفص برحمة لمن يشاء Allahu al-Fazil al-Azim، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بغير طري يأجيه ومن من أهل تأمنه ببنار لا يؤجيه كذيبا ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذبا وهم يعلمون بدرا من اوفى بعهده والوفا فان الله يحب المتقين ان الذين اشتول بعهده الله وأيمانه فمنهم قليلا منك لا خلق لهم ولا طريقا يلون امثنه بالكتاب في كتاب يظنونه من الكتاب وما هو من الكتاب ولا يأمركم أن تستخر الملائكة أو النبيين وحكمة لظن مجاكم عقول مفاضق مما معكم مفاضق مما معكم لا تؤمنوا به ولا تنصونه قالوا قرئتم وأخذتم ماذا بهم قالوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير One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 فَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ رَحيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِنَّهُمْ ثُمَّ الزَّادُ كُفْرًا لَّتُقْبَلَ تُوْبَتُهُمْ وَأُنَافِيَهُمْ وَمَا يقبل من أحدهم ملعوا الأرض ذهبا ولو استدى به أولئك لهم عذاب أمين وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى وماتفخون شيئا فإن الله بي عظيم كل الطعام كان حل ببني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن نزلت الله قل فأتوا بالثورات فتوها إن كنتم صالحين فمن اشترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل ختق الله فاستبعوا ملة إفراج حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ بُنِيَ بِعَرَبِ النَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ نُّقَصِّصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ لا طاع إليه سبيله وَلَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَلَى عَالَمٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ مَا تَفْعُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَتَخُذُونَ عَلَى فَذِكْرُ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَالْقُرْآنَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقِيُوا فَتَكُونُوا الذين أوثوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتقن بالله فقد هذي إلى مستقيم يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذهو نعمة الله عليكم إذ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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويمهون عن المنكر وأولئك هم المسيحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فَجَاءَتْهُمْ عَذَابُ جُهُمْهُمْ كَفَرُ فَبَادَ إِيمَانُكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِي عَاقِبَةٍ بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجعون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاتِحُونَ لَن يَهْدُوكُمُ اللَّهُ إِذَا أَذَاهُ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُلْقِوكُمُ الْأَدْغَارَ ثُمَّ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 حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أمر كتاب أممة قائمة يسلون آيات الله آلاء الذي وهم يسجدون يَعْمَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأَنَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِيمِ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّغُوا ذَرِ الْجِنَّ إِنَّهَا صِرْفٌ أَصَابَتْ حَافِقًا مِنْ ظُلَمٍ وَلَمْ أَنفُسَهُمْ وَلَمْ أَنفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا لا يألونكم خبالا واجدوا ما عنبتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد لكم الآيات إن تعقلون وَتُعْمِنُونَ بِالْكِتَابِ بِفُلْهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا أَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَذُّ وَإِذَا خَلَوْا عَذُّ عَلَيْكُمُ الْأَلَامُ لَمِنَ الْغَيْبِ قُلْ مُوتُوا بغيظكم إن الله فسكم حسنة تسوهم وإن تطبكم سيئة يطرحوا بها وإن تطمروا وتستقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ الله بِمَا يعملون محيط وإذ عدرت من أهلك تبرع المؤمنين مطاعدا من والله سميع عظيم إذ هم من الطائف تانيكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قَالَ قَدْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ إِلَى فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذَا قَالُوا لَيُنَّى أَلَمْ يَكُنْ يَقُمُ انْذَرُكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ غُدٍ بَلَىٰ إِنْ تَصْفِي وتستقوا ويأسوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلات من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وَمَن نَّصْرُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ يَحَقَّقُ قَوْلُهُ فَمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُفُّهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ أَن تَنْأَى أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ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 ذق النار التي وعد الكافرين وذق النار التي وعد الكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون واتجهوا الى منقوش وجن وجنة العرض والسماوات والأرض عزة للمتقين الذين ينفحون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة أن غروا أنفسهم بك اللّه بك اللّه فسأغفر لذنوبهم وмен يغفر الذنوب إلا اللّه ولا يُغفر جنات وجنات فجر من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانضوا كيف كان عاقبة المكذبين هذا وهدى وموعظة للمتقين ولا تنموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمتزكم قرح فقد مس وَتِلْكَ الْيَوْمَ لَدَاوُهُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَخِلَّ مِنْكُمْ شُهَدَاءٌ وَاللَّهُ رَحِيمٌ يُحْفِظُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِقُهُم كَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ مَنْ يَجْتَهِدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ولقلكم ثم نَوَنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَاهُ فَقَدْ رَأيْتُهُ فَقَدْ رَأيْتُهُ وَأَن تَنْتَظُرُ وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرسل وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرجى هيا هو سنه ذي شتي هو كان النبي لان قاتل معه ربيونك كثير فما وهم لما اصابهم في سبيل الله وما, ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قال رب نوفق لنا بنو واصرف لنا في امرنا واصرف في امنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرزوكم على عقابكم فتنطلبوا خاسرين بل وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومعواه النار ومئتمة والظالمين ولقد صدقته الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ضرفٌ عنهم هي بتركٌ ولقد عفا عنكم والله مذو فضلا عليهم إذا فقدون ولا كون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخاءكم والرسول يدعوكم في أخاءكم فاتبأكم عن لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصادكم والله خبير قد أمنتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون من لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهما يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما هنا قل لو كنتم في بيوتكم لمرد الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في قدوركم وليمحق ما في قلوبكم والله بذات الخدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعين نمس لهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا بزاً أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليبعل الله ذلك خسرة في قلوبهم والله يحيي ويريه والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُتِلْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن نُّصِرْتُم لَيُبَلِّغَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ وَالَّذِينَ فبما رحمة من الله انت لهم ولو تنت فضى غريض القلب لن فضوا من حولك آفوا منهم واستغفر لهم وشهرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله توكلين. إن ينفركم الله فلا ظالب لكم وإن يخضركم فمن ذا الذي ينفركم من بعده وعلى الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يغلون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه وبئس النصير هم درجات عند الله والله بطير بما يعملون لقد الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَمَا هُوَ الْكِتَابُ وَلَا الْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا قَدْ لُفُّوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا أَفَأَعْقَبَتْهُمْ مِثْلُهَا قُلْ ثُمَّ هَذَا ۖ كُلٌّ مِّنْ الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقل جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل لست بعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأخوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلون سَدَاوَ عَن فَتْكُمْ الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون يستبشرون بمعنة من الله وفضل الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واستقوا أجر عظيم الذين قال لهم ما ترين ما سقد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانًا فزادهم إيمانًا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فهم قلبو بنعمت من الله وفضله لم يمسهم سوء, لم يمسسهم سوء رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحذنك الذين يسامعون في الكفر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 الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا ولهم عذاب ما كان الله الخميس من الطيب وما كان اللهم يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتستقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخرون بما أتاهم الله من فضله بما أتى الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ماهات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنفسر ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونظر مريق. ذلك بما قد جمعت عليهم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عزيز علينا ألا نؤمن العذارى حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تقبلون قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فإذا قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب من جاءوا بالبينات جاوب بالبينات والزبور والكتاب ولاتسمعون من الذين أوتوا الكتاب، ولاتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ذن كثيرة، ويتفرّق وتبتغ فإن ذلك من وَإِذَا حَضَرَ الظَّالِمِينَ مِنْهُمْ قِنْوَانٌ لَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَأَظْهَرُوا بِهِ أَحْرَامَهُمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِالظَّمَاءِ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحبون أن يحمدوا فَلَا لم يفعلوا، فلا تحتبن لهم بمفاجئ من العذاب، ولهم عذاب أليم، وللناس كل السماوات والأرض، والله على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 السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا النار ربنا إنك من تدخلنا النار فقد وما للظالمين من أنصار ربنا آمنوا بربكم فآمنا ربنا تعفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عالي منكم من زكري أو أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجأوا وأخرجوا من ديارهم وأوجوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم lâu gặp hoa lâu được lăng lòng يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ نَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَضِقْسًا لَّكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن الْأَنْهَارُ ذَرِينَ تَحْتَ ظِلِّ اللَّهِ وَخَالِدِينَ فِيهِ نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عَنِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ من أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ وَمَا يَعْمَلُونَ إِلَّا وَمَا